124. والله ذو الفضل العظيم 125. مثل الذين حملوا التوراة 126. ثم لم يحملوها كمثل الحمار 127. يحمل أسفارا 128. بئس مثل القوم الذين كذبوا 129. بآيات الله 120. والله لا يهدي القوم الظالمين 121. قل يا أيها الذين هادوا اِذْعَنْتُمْ إن اِذْعَنْتُمْ إن اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين